بسم الله الرحمن الرحيم التسديل التاسع والسبعون من التذكرة وقال الإمام ابو المعالي في كتاب الرشاد فصل علي رضي الله تبارك وتعالى عنه كان إماما حقا في توليته ومقاتلوه بغاه وحسن الظن بهم يقتضي أي يظن بهم قصد الخير وإن أخطأوه فهو آخر فصل ختم به كتابه وحسبك بقول سيد المرسلين وإمام المتقين صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لعمار رضي الله تبارك وتعالى عنه تقتلك الفئة الباغية تقتلك الفئة الباغية وهو من أثبت الأحاديث كما تقدم ولما لم يقدر معاوية على إنكاره لثبوته عنده قال إنما قتله من أخرجه ولو كان حديثا فيه شك لعده معاوية وأنكره وأكذب ناقله وزوره وقد أجاب علي رضي الله تبارك وتعالى عنه عن قول معاوية بأن قال فرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا قتل حمزة حين أخرجه وهذا من علي رضي الله تبارك وتعالى عنه الزام لا جواب عنه وحجة لاعتراض عليها قاله الإمام الحافظ أبو الخطاب بن دحية باب لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه وفي ظهور الفتان البخاري عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فانه لا ياتي عليكم زمان الا والذي بعده شر منه اعيد اصبروا فانه لا ياتي عليكم زمان الا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح قبل المتابعه في الحاشية واحد صحيح البخاري والترمذي أتابع وعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العلم وعيد يتقارب الزمان وينقص العلم ويلقى الشح وتظهر وتظهر الفتن ويكثر الهرج قالوا يا رسول الله أي يومه قال القتل القتل خرجه البخاري ومسلم فصل قوله يتقارب الزمان قيل معناه قصر الأعمار وقلة البركة فيه وقيل هو دنو زمان الساعه وقيل هو قصر مده الأيام على ما روي ان الزمان يتقارب حتى تكون السنه كالشهر والشهر كالجمعه والجمعه كاليوم واليوم كالساعه والساعه كاحتراق السعفه اخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب وقيل في تأويله غير هذا وقال حماد بن سلمة سألت أبا سنان عن قوله يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر وقال ذلك من استلذاذ العيش, من من العيش قال الخطابي يريد والله تعالى أعلم زمان خروج المهدي ووقوع الأمنة في الأرض فيما يبسطه من العدل فيها على ما يأتي ويستلذ به العيش عند ذلك وتستقصر مدته ولا يزال الناس يستقصرون مدة أيام الرخاء وإن طالت وامتدت ويستطيلون أيام المكروه وإن قصرت فقلت والعرب تقول في مثل هذا مر بنا يوم كعرقوب القطا قصرا ويلقى الشح معناه يتلقى ويتعلم ويتواصى به ويدعى إليه ومنه قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه تقبلها وتقبلها وتعلمها ويجوز يلقى بتخفيف اللام بدل يلقى والقاف على معنى يترك او يترك لفاضة المال وكثرته حتى, حتى يهم رب المال من يقبل صدقته فلا يجد من يقبلها على ما يأتي ولا يجوز أن يقول يلقى بمعنى, يلقى بمعنى يوجد لأن الشح ما زال موجودا قبل تقارب الزمان والله تعالى أعلم باب ما جاء في الفرار من الفتن وكسر السلاح وحكم المكره عليها مالك عن أبي سعيد الخضري قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع به, غنما يتبع به شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن وفي رواية البخاري بلفظ آخر السعف الجبال والله تعالى اعلم أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الحاشيه واحد متفق عليه البخاري ومسلم في كتاب الفتن اثنان حسن الترمذي ثلاثة صحيح مالك في الموطأ متابع مسلم عن أبي بكرى قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنها ستكون فتن ألا ثم تكون فتن ألا ثم تكون فتن القاعد فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي إليها ألا فإذا نزلت ووقعت فمن كانت له إبل فليلحق بإبله ومن كان له غنم فليلحق بغنمه ومن كان له أرض فليلحق بأرضه قال فقال له رجل يا رسول الله رأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض قال يعمد إلى سيفه فيدق عليه بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاة اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت قال فقال رجل يا رسول الله رأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إلى إحدى الفئتين فيضربني رجل بسيفه أو يجي, أو يجي سهم فيقتلني قال يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي خير من الساعي من يشرف له من يشرف لها تستشرفه ومن وجد فيها ملجأ فليعذ, فليعذ به قال حديث حسن صحيح أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم باب منه والأمر بلزوم البيوت عند الفتن ابن ماجه عن أبي برده قال دخلت على محمد بن مسلمة فقال إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة وخلاف وفرقة واختلاف فإذا كان ذلك فأتي بسيفك أحدا فاضرب به حتى يمقطع ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو منية قاضيه فقد وقعت وفعلت ما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أو نستطيع أن نقول فقد وقعت وفعلت ما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبو داود عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن بين أيديكم فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الساعي قالوا فما تأمرنا قال كونوا أحلاس بيوتكم فصل قال علماؤنا رحمة الله سبحانه وتعالى عليهم كان محمد بن مسلمه رضي الله تبارك وتعالى عنه مما اجتنب ما وقع بين الصحابة من الخلاف والقتال وان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم امره اذا كان ذلك ان يتخذ سيفا من خشب ففعل واقام بالربذ وممن اعتزل الفتنه ابو بكر وعبد الله بن عمر واسامه بن زيد وابو ذر وحذيفه وعمران بن حسين وابو موسى واهبان بن صيفي وسعد بن ابي وقاص وغيرهم ومن التابعين شريح والنخعي وغيرهما رضي الله تبارك وتعالى عنهم قلت هذا وكانت تلك الفتنة والقتال بينهم على اجتهاد منهم فكان المصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر ولم يكن قتال على, ولم يكن قتال على الدنيا فكيف اليوم الذي تسفك فيه الدماء باتباع الهوى طلبا للملك والاستكثار من الدنيا فواجب على الإنسان أن يكف اليد واللسان عند ظهور الفتن ونزول البلايا والمحن نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والفوز بدار درامة بحق نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وآله قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح مسلم اثنان صحيح ابن ماجه وهو صحيح الاسناد في الزوائد ثلاثة صحيح أبو داود متابع. نسأل الله سبحانه وتعالى السلام والفوز بدار الكرامة بحق نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وآله وأتباعه وصحبه وقوله كونوا أحلاس بيوتكم حظ على ملازمة البيوت والقعود فيها حتى يسلم من الناس ويسلم منه ومن مراسيل الحسن وغيره عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال نعم صوامع المؤمنين بيوتهم وقد تكون العزلة في غير البيوت كالبادية والكهوف قال الله سبحانه وتعالى إذ اول فتحة إلى الكهف ودخل سلامة ابن الأكواع على الحجاج وكان قد خرج إلى الربذة حين قتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى وتزوج امرأة هناك ولدت له أولادها فلم يزل بها حتى كان قبل أن يموت بليال فدخل المدينة فقال له الحجاج ارتدت على عقبيك قال لا ولكن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أذنا لنا في البدو وخروجه مسلم وغيره وقد تقدم قوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يأتي على الناس زمان يكون خير مال المسلم غنما يتبع به شغف الجبال أو شعف الجبال ومواقع القدر يفر بدينه من الفتن وما زال الناس يعتزلون ويخالط كل واحد منهم على ما يعلم بنفسه ويتأتى له من أمره وقد كان وقد كان العمري بالمدينة معتزلا وكان مالك مخالطا للناس ثم اعتزل مالك آخر عمره رضي الله تبارك وتعالى فيروى عنه أنه أقام ثمان عشرة سنة لم يخرج إلى المسجد فقيل له في ذلك فقال ليس كل واحد يمكنه أن يخبر بعذره واختلف الناس في عذره على ثلاثة أقوال: فقيل: لئلا يرى المناكير، وقيل: لئلا يمشي إلى السلطان، وقيل: كانت به أبرد، فكان يرى تنزه المسجد عنها. ذكره القاضي أبو بكر ابن العربي في كتاب سراج المريدين لها. باب منه، وكيف التثبت في الفتنة والاعتزال؟ والاعتزال عنها وفي ذهاب الصالحين. ابن ماجة عن عديسة بنت أهبان قالت لما جاء علي لما جاء علي بن أبي طالب ها هنا بالبصرة دخل على أبي فقال يا أبي مسلم ألا تعينني على هؤلاء القوم قال بلا فدع جاريته فقال يا جارية أخرجي سيفي قالت فأخرجته فسل منه قدر شبر فإذا هو خشب فقال إن خليلي وابن عمك صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عهد إلي إذا كانت فتنة بين المسلمين فاتخذ سيفا من خشب فإن شئت خرجت معك قال لا حاجة لي فيك ولا في سيفك في الحاشية واحد ضعيف الديلمي فيه عفير بن معدان وهو ضعيف اثنان متفق عليه البخاري ومسلم ثلاثة سبق تخريجه اربعة حسن ابن ماجه فيه عديسة وهي مقبولة تابع عن زيد بن شرحبيل عن نبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا والقاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي فكسروا فكسروا فكسروا قسواكم وقطعوا اوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة فإن دخل على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم أخرجه أبو داود أيضا وخرج من حديث سعد بن أبي وقاص قلت يا رسول الله إن دخل علي بيتي وبسط يده الي لي قال فقال رسول الله كن كخير ابني آدم وتلا هذه الآية لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ابن ماجة عن عبد الله بن عمرو. وعيد ابن ماجة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال كيف بكم وبزمان يوشك ان يأتي فيغربل الناس فيه غربلة يبقى حثالة من الناس قد مزجت عهودهم والأصح الله تعالى علم قد مرجت عهودهم مرجت عهودهم وخفت أمانتهم واختلفوا فكانوا هكذا وهكذا وشبك بين أصابعه قالوا كيف بنا يا رسول الله إذا كان ذلك الزمان قال تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على خاصتكم وتذرون أمر عامتكم أخرجه أبو داود أيضا وخرجه أبو نعيم الحافظ بإسناده عن محمد بن كعب القرضي أن الحسن بن أبي الحسن حدثه أنه سمع شريحا وهو قاضي عمر بن الخطاب يقول قال عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ستغربلون حتى تصيروا في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وخربت امانتهم فقال قائل كيف بنا يا رسول الله قال تعملون بما تعرفون وتتركون ما تنكرون وتقولون أحد أحد أنصرنا عدى من ظلمنا وكفنا من بغانا غريب من حديث محمد بن كعب والحسن وشريح ما علمت له وجها غير هذا النسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا رأيت الناس مرجت عهودهم وخفت أمانتهم وكانوا هكذا وهكذا وشبك بين اصابعي فقمت اليه فقلت اعيد قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اذا رايت الناس مرجت عهودهم وخفت أمانت اماناتهم وكانوا هكذا وهكذا وشبك بين اصابعي فقمت اليه فقلت له كيف اصنعوا عند ذلك يا رسول الله جعلني الله فداك قال إلزم بيتك وأملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة خرجه أبو داود إضاء في الحاشية واحد صحيح أبو داود وأحمد اثنان صحيح أحمد وابو داود ثلاثة صحيح ابن ماجه وأبو داود ابن ماجه أبو داود اربعه موضوع أبو نعيم قال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني في الاوسط وفيه من لم أعرفهم وفيه الحكم ابن عبد الله الأيلي وهو وضع خمسة صحيح أبو داود والنسائي في الكبير أتابع بعون الله تعالى الترمذي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال انكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك ويأتي على الناس زمان من عمل منهم بعشر ما أمر به نجا قال هذا حديث غريب وفي الباب عن أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه فصل قوله ويوشك معناه يقرب وقوله فيغربل الناس فيها غربلة عبارة عن موت الأخيار وبقاء الاشرار كما يبقى الغربال من حثالة ما يغربله أو كما يبقى الغربال من حثالة ما يغربله والحثالة ما يسقط من, من قشر الشعير أو من قشر الشعير والأرز والتمر وكل ذي قشر إذا بقي ما يسقط من قشر الشعير والأرز والتمر وكل ذي قشر إذا بقي وحثالة الدهن تفل وكأنه الرديء من كل شيء ويقال حثالة وحفلة بالثاء والفاء مع كما روى ابن ماجة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تنتقون كما ينتقى التمر من أغفالي، ولا يذهبن خياركم، ولا يبقين شراركم، فموتوا إن استطعتم. وخرج البخاري عن مرداس الاسلامي قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول في الأول، ويبقى حفالة كحفالة الشعير والتمر. لا يباليهم الله باله وفي رواية لا يعبأ الله بهم يقال ما أباليه باله وبلا وبلا ومكسور الأول مصدر الأول مصدر وقيل اسم وقيل اسم أي مكترثا به والبال الاكتراث والاهتمام بالشيء والصالحون هم الذين أطاعوا الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعملوا بما أمرهم به وانتهوا عما نهاهم عنه. قال أبو الخطاب بن دحيت ومرداس وهذا هو مرداس ابن مالك الإسلامي من اسلام بفتح اللام سكن الكوفة وهو معدود في أهلها ولم يحفظ له من طرق من طريق صحيح سوى هذا الحديث. قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى انفرد به البخاري رحمه الله سبحانه وتعالى روي عن قيس بن أبي حازم في الرقاق ومرجت معناه اختلطت واختلفت والمرج الاختلاف والاختلاف في الحاشية واحد ضعيف الترمذي اثنان ضعيف ابن ماجه ثلاثة صحيح البخاري أربعة صحيح البخاري باب الأمر بتعلم كتاب الله سبحانه وتعالى واتباع ما فيه ولزوم جماعة المسلمين عند غلبة الفتن وظهورها وصفة دعاة آخر الزمان والأمر بالسمع والطاعة للخليفة وإن ضرب الظهور وأخذ المال أبو داود عن نصر بن عاصم الليثي قال أتينا ليشكري في رهط من بني ليث فقال من القوم؟ قال بن الليث. أتيناك نسألك عن حديث حذيفة. فقال: أقبلنا مع أبي موسى قافلين وغلت الدواب بالكوفة. قال: فسألت ابا موسى الأشعري أنا وصاحب لي. فأذن لنا. فقدمنا الكوفة. فقلت لصاحبي أنا داخل أنا داخل المسجد. فإذا أو أنا داخل المسجد فإذا قامت السوق خرجت إليك قال فدخلت المسجد فإذا فيه حلقة كانما كانما قطعت رؤوسهم يستمعون إلى حديث رجل واحد قال فقمت عليهم فجاء رجل فقام إلى جنبي قال فقلت من هذا قال أبصري أنت قال قلت نعم قال قد عرفت ولو كنت كوفيا لم تسأل عن هذا هذا حذيفة فدنوت منه فسمعت حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن الخير وكنت أنا أسأله عن الشر وعرفت أن الخير لم يسبقني قال فقلت يا رسول الله بعد هذا الخير شر قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاث مروات قلت يا رسول الله بعد هذا الخير شر قال فتنة وشر قلت يا رسول الله بعد هذا الخير شر قال فتنة وشر قلت يا رسول الله بعد هذا الشر خير فقال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه قال... قلت يا رسول الله بعد هذا الشر خير قال... فتنة وشر قلت... يا رسول الله بعد هذا الخير من شر قال... فتنة وشر قلت... يا رسول الله بعد هذا الشر خير قال... هدنة على دخن وجماعة على أقذاء فيهم أو ما فيهم أو فيها قلت يا رسول الله الهدنه الهدنة على الدخن ماهي قال لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه قال قلت يا رسول الله بعد هذا الخير شر قال فتن عمياء صماء عليها دعات على أبواب النار فإن مت يا حذيفة وانت عاض على جذل, على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم وعيد من عند قال فتنة عمياء صماء وعليها دعاة على أبواب النار فإن يا حذيفة وأنت عاض على جبل خير لك من أن تتبع أحدا منهم في الحاشية واحد صحيح أبو داود وتابع بعون الله تعالى وخرج أبو نعيم الحافظ عن معاد بن جبال قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول خذوا العطاء ما دام عطاء فإذا, فإذا صار رشوة على الدين فلا تأخذوه ولستم بتاركيه يمنعكم من ذلك الفقر والحاجة ألا إن رحى الإسلام دائرة فدوروا مع الكتاب حيث دار إلا أن الكتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارق الكتاب ألا إنه سيكون عليكم أمراء يقضون لأنفسهم ما لا يقضون لكم إن عصيتموهم قتلوكم وإن أطعتموهم أضلوكم قالوا يا رسول الله كيف نصنع قال قبل عيد قالوا يا رسول الله كيف نصنع قال كما صنع أصحاب عيسى بن مريم عليهم الصلاة والسلام نشروا بالمناشير وحملوا على الخشب موت في طاعة الله خير من حياة في معصية الله خرجه في باب يزيد بن مرثد غريب من حديث معاذ لم يروه عنه إلا يزيد بن مرثد وعن الوطين بن عطاء